والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ونستهدى ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات من يهده الله لا ضال له ومن فلا هادي له واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اننا نسالك من جلال رحمتك وعزائم المغفره دي. والغنيمه بكل ذر والسلامة بكل اسم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم إنا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء نسالك يا رب عيشه هنيه وميته سويه ومرض غير مفزع ولا فاضح اللهم إنا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وفق الموازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك الدرجات الأولى من الجنه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم احبتي ورحمه الله وكثير وتتوالى علينا الخيرات في هذا الشهر الجميل المبارك الذي ترفع فيه الاعمال إلى رب العالمين اسال ربي ان يرفع عملنا وهو رضي عننا غيرهم اليوم يا ابنتنا يومنا المبارك إن شاء الله يوم الأربعة هذا اليوم المبارك أسأل ربي أن يفكر بي مهزلنا جميعا بختمتين مباركتين ما شاء الله أخواته إلا بالأخات عشان يبقى تلايونك وتعرفين لما يبقى مبارك يختم لك إن شاء الله يوم مبارك فنبتدي إن شاء الله مع أخوتنا اللهم بارك لهم أهل القرآن الذي يصطفهم ربي أن يكونوا من أهل يا أهل القرآن نعم <تصفيق> <تصفيق> أنتم من أهل الله وخاصته أنتم من أهل لا يخصص استفع رب الاله وقال فاسال الرب ان يجعلنا جميعا من المستفين الاخيار وألا لا يشغلنا بغيرك اللهم لا تشغلنا بغيرك لان الدنيا والله يا بناتي لو انشغلنا بها ما الشغل من ايدينا ابدا فاللهم اشغلنا بما ضرض به عنا واشغلنا بما يسعدنا في الدارين واشغلنا بالشيء الذي يثقل موازنا لا تشغلنا بالشيء الذي يذوب حسناتنا اللهم شغلنا بالشيء الذي يسقى الموازنة، فشغلنا بطاعتك، وشغلنا بتذكرك، وشغلنا بالربوع ليك يا رب العالمين، وجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع يا بنات الطعن في الربيع عن إيه؟ الربيع الذي يحيي في الزهر أحلى قلوبنا للقرآن، أحلى قلوبنا للقرآن، ما إنا نسألك أن تحيا قلوبنا للقرآن. الآن ما هي قلوبنا بهذه الختمات المركب؟ نبتدي كده مع بنتنا أماني، أماني إيه يا بنتي؟ انت بتفصل كل القرآن ما فيش معك اماني ايه طيب اماني متولي بس هو الاسم كده ما فيش عندي ما فيش مالي. اماني قولي قبل كده حبيبتي الاسم انت جميلة اماني وانا سمعتك قبل كده جميلة اطمئني يا حبيبتي. اماني متولي ايه محمد شحاتف محمد بنتك اللي ختمت مش عارفه من كده من مالي. مش مشنتي بنتك اللي ختمت في الدار، آه، حاجة نبيلة، لا، لا إن ختمت بس وين يلا أمني هنشوف بعد نختم، ووأماني معلمتها، آه، أماني معلمتها شوفها ترفع ايدها للنفوس، فتحية، طبعا فتحية عبد الحميد، صحيح مزبوط يا طيب، يلا حبيب، بسم الله الرحمن الرحيم، إهدى خالص. I بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء name of Allah, the Most ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بما ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا إلا أي يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي For the angel of the Lord For the first holy And Father On him For the لهم عذاب لهم جنات ثم لم يتوبوا فلهم لهم جنات لهم جنات لهم الذين those وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها They تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بقش ربك لشديد انه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش, العرش, ذو العرش, العر؟ العرش ذو العرش ذو العرش المجيد فعل طرف لسانك ذو العرش المجيد خلي بالك من نقرأ واحنا العرش لا تقرا را را را لا تقرا رقم فوقها اجا يا عر عر خطا عرش ال العرش المجيد يلا يلا كملي ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود في فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بل هو قران مجيد صح بل هو قران بل مجيد في لوح الله محفوظ في لوح محفوظ الحمد او يسهر الله بارك الله فيك مبروك يا بنتي مبروك لبناتها فين بناتك تعالي يا بنات نسلم عليكم انت في الجزء الكام. تحفظيش كل لا أنا بحفظ أنا أساسا خبنا بس أنا قلت حفظت هنا تيم الأول. وخبنا؟ ما شاء الله ركواتي الله الله يبارك فيك. بسنة إبقة. أنا فوله كلية. ما شاء الله. تخطف <تصفيق> خالص. <تصفيق> لا بجد. هاي سايلك. تعال يا ماني فك فارحين البنت بقولها كلية. تلعب كرتين كمان. بس أنتي مش بتاعتي كرتين بتاع الزمان أنا كنت دايما بخاف مني. آه لأن كنت بخاف منك قوي لا. وانتي صغيرة. طب ها تبص بقى. أنتي بسنة إبقة. انت ثالثه ثالث اعدادي ان شاء الله يا اخويا انت في كليه ايه يا منجي انا مع زراينش وانت يا طيب قاطقة ايه؟ ايه انت يا امي انت ختمتي برضو بس اكمل مع دعاء وهسيختم ان شاء الله على يد هذاك تختم مع بنتك اه ان شاء, ما شاء الله, الله قوتك وانتوا الاثنين كاراتيه بنات آه. آه. آه. آه. الله المستعان الله المستعان والله يا بنات شايفين بع يعني لما نعومش الكاراتيه نعوم يقرأ القرآن بس عرفوا هاي قد تعان ما في عازم <تصفيق> القرآن <تصفيق> لا <تصفيق> كاراتيه <تصفيق> ولا حاجة ابدا إزاي بقى ترجعي للقرآن تناني حتى لو مش حاجزها حتى لو مش حاجزها صحبة صحبة القرآن بنت السمية هنقول برضو كده زي ما شايفين اللوحة مبارك عليكم أحلى القرآن ختمة الابنه أسماء رزق الزعيري أسماء أنت يا بأسماء هل يعبت تطالبك كلية الشريعة سنة أولى سنه تانية ان شاء الله معلمتها أخت رجاء إبراهيم شتا رجاء الأخت رجاء طيب يا أسماء يلا نبتدي إن شاء الله بإذن الله عايزة كده قراءة صحيحة هتختمل بإيه يا بنتي فين المصحب كلها المصحب يا أم الصفحة طبعا إشياء إيه دي كده وجميلة خليكي جميلة أسماء وإيه دي كده حبيبتي ربنا يبارك فيكم يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في of Allah the Most Gracious and the Most Gracious and Amen. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ Oh look. تَتَبَوَّأُونَ مِنَ الْجَنَّاتِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وقيل وقيل الحمد لله رب العالمين ممتازة شاء الله جميلة اللهم بارك لك يا ميزم ممتازة ممتازة ممتازة شاء الله عليك كده القراءات العشرة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فين والدتها والله ما تمشي ما تمشي ما تمشي الله تمشي ما ها ما شاء الله تمشي ما تمشي ما تمشي ما تمشي ما ما ما تمشي الله تمشي ما تمشي ما مامتها يا <تصفيق> هكذا فكتفن البنات يعني البنت يا موت سبحان الله يا بنات عايزة أقول لكم جدا. أنا شفت بنت عمها بنت عمها بنت دي اه يا رقيه يا بنت انت بنت عماية رقيه ما شاء الله وصلت فين أه... في, في, في مامتها المسمات... مامت قاعده رقيه فين ما مش عايزه خلاص طيب جميلة انت لها لي بقى مم. أنا قبلتها انا مربة كلمت قبل فاكريني <تصفيق> لا في كتير عليك يا بتك اه يا الله يسلمها <تصفيق> ما شاء الله خلاص هو يا بنات مامت سبوها الله هشاء الله ما شاء الله لا ربنا يحفظهم جميعا تعالوا نقرا بقى الخاتمه حسيتوا بنات، حسيتوا بحاجه كده جابتوا كلكم حسيتوا بالموت في الشديد حسيتوا بوقوفنا في يوم كده يعني تفتح أبواب جهنم من غير الواو كده مهانة والثانيه تفتح لهم أبولوا الايه الجنة تكريما تكريما أسأل ربي أن يجعلنا من الذين من فتح لهم أبولوا الجنان اسال ربي ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور شدهنا وذهاب همنا ويلا احزنا اللهم ذكرنا منه ما نفسينا واعلننا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار نحمده عن وردك عنا واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويكنه حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخصرته الاذن اهلك وخاصتك يا الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من أهل القرآن بحق اللهم زدنا علما وإنحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورطة جمت النعيم وقفل لنا يا رب العالمين واختم لنا بالصالحات آجا لنا اللهم اختب لنا بالصالحات آجا لنا اللهم نسألك إيمانا يباشر كل بنا. حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما أقل كتبت لنا اللهم ننبأ كل بنا بمحبتك اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من التالين لكتابك بحق اوصيك يا بنت بتقوى الله اوصيك يا بنت بتقوى الله اللهم يا بنت يا من حملت القرآن في قلبك وقد اورثك ربي الكتاب ان تكوني من الحاملين العاملين ظاهرا وباطنا ان تتزيني لله ان تتزيني بالقرآن لله عشان يكون القرآن اللي في صدرك يبقى في سلوكك في معاملاتك في ثيابك في كل شيء في برك لوالديك، في حصل معاشرتك للخلف هذا هو القرآن في ظاهرك في مظهرك في كل شيء القرآن يا بناتي مش مجرد حروف القرآن قول المعامل القرآن أن يمن رب عليك بإني يصطفيك للقرآن ذلك شرف مزيد لكن أن يمن عليك يا ربي أن يجعلك من أهلي ذلك شرف آخر <تصفيق> اللهم ارزقني وإيهم هذا الشعب واجعلنا لبحامدين العاملين واجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا المحصة والنار المخرصة اللهم انفعنا للقرآن العظيم وارفعنا للقرآن العظيم وافتح قلوبنا للقرآن العظيم وانقلنا للقرآن العظيم يا رب العالمين من the pride السعادة، ومن peace and from ومن البدعة to السنة، hudah and from الجنة. اللهم to the sin and from the light to the jinnah Allahumma abyss na'bih al-hulam and asim na'bih al-hulam al-hulam and he said to him and he said to في الجنة على day of the day you فانظري من الآن أين مكانتك وانظري إلى, إلى هذا الفضل العظيم ضربتك في الجنة مع آية القرآن ولذلك يا من شغلت الدنيا انشغل بما هو اعظم انشغل بما يقابلت من الله عز وجل اللهم نسألك يا أرحم الأكرمين يا أرحم الأرحمين تجعل القرآن في قلوبنا في قلوبنا ضياء وهي أقصرنا جلاءة ولذنبنا ممحصة وعلى النار مخنصة وارفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا بالقرآن, بالقرآن العظيم من صالاء الدارين يا رب العالمين وأنزل على قبرنا الضياء والخصحة والسرور بالقرآن العظيم واجعله لنا بين أيدينا يوم القيام شفيعا واجعله لنا يا رب على نورا واجعل لنا يا رب على الصراط نورا اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا اللهم لا تجعل فينا جميعا ولا بيننا صغير ولا محقور اللهم لا تحملنا الاجل فرق موازيننا جميعا بهذه القتلات وفرق موازيننا جميعا بهذه القتلات اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا ارزقنا يا ربك على الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين خذ بايدينا وموصلنا وصلنا اليك يا العالمين خذ بايدي المسلمين جميعا اليك خذ بنواصي شباب المسلمين وغناه المسلمين اليك يا رب العالمين فاقرهم في الدين فاقرهم في كتابه حمد اليهم الايمان زيد إليه في الايمان في قلوبهم كره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين واجعلهم من الهاديين المهتدين الغير الضالين ولا المغنين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونزطنا الخير والقوة في الدفع الأول في الدنيا والآخرة. والله إنا نسألك الثبات في الأمل ونسألك العزيمة على الوثب ونسألك شرعة نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلما ساكنما ونسألك ساندا كرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذك من شر ما تعلم ونسألك كل تعلم إنك أنت الدام الوه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تكثيرا كثيرا وجزاهم العافية كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا خاتمه الكلمه باذن الله